يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجاه وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسأل نبيه الارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سلح لكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمر محدثاتها وكل معدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الإخوة إن من نعم الله عز وجل علينا أن هدانا إلى صراط المستقيم ووفقنا إلى اتباع منهج السلف الصالح وجنبنا الشبهات فهذه نعمة من الله عز وجل على العبد عليه أن يشكر هذه النعمة ويسأل الله عز وجل الثبات من أناس ضاعوا في اتباع الشهوات وفي اتباع الشبهات. ونحن قل لله الحمد. وإن كنتم في بلد الشهوات فيه كثيرة. شبهات كثيرة وأنتم قد وفقكم الله لاتباع الحق بين هؤلاء البشر من انغمر في الشهوات فسار يتبع الشهوة أينما تكون. ومن غمر في الشبهات فصار يتخبط كل يوم هو في وادي وأنتم قد الله عليكم باتباع منهج السلف الصالح هذه نعمة كم ترى حولك من فتن عظام، وأنت تلزم منهج الصلف الصالح قراءة وتدريسا وحفظا فإن بغي لنا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل الأمر الآخر ما نرى الآن من النعم عليكم في هذه البلاد تستطيعون تجتمعون وتدرسون ولا ت ولا ولا يضايقك ولا ولا تحصن لكم مضائقه ولا منع من نشر العلم والدعوة بل قد تجد من ييسر لك يسهل لك نشر الدعوة. هذه أيضا نعمة من نعم الله. كم من بلدان لا يستطيعون أن يجتمعون في مثل هذه الأماكن، ولا يستطيعون أن يتكلمون إلا في نطاق ضيق. وأنت ولله الحمد تستطيع أن تتحرك، تحاضر، وتعلم وتدرس. بدون اي مضايقة بل ان هناك من يسهل لك من المسؤولين الدعوة فهذه نعمة اذا نظرت الى بلدان غير هذه البلدان تجد منها المضايقات الكثيرة سبحان الله لا يستطيع أحد أن يجتمع في مسجد ولا أن يلقي محاضرة إلا بقيود وشروط ونحن ولله الحمد ننتقل من مكان إلى مكان في سبيل نشر الدعوة والعلم هذه من نعم الله عز وجل علينا هذه النعم أيها الإخوة إن لنا أن نشكرها حقيقة وينبغي لنا أن نكون عند حسن ظن من يظن بنا الخير والذي ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعتني به أننا ندعو إلى منهج واضح ودعوة واضحة لا تكتم فيها دعوتنا واضحة في العلم والذي نقوله هو الذي نفعله لا نقول نقول شيئا ونفعل شيئا اخر لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فدعوتنا ولله الحمد قائمة على أسس وقائمة على مبادئ هذه المبادئ أيها الأخوة تميزت بها هذه الدعوة عن بقية الدعوات وهذا الأمر الذي ينبغي أن نلحظه وننشره بين الناس ونقول هذه هي دعوتنا هذه الدعوة أنا الدعوة السلفية العلماء أسسوا أسس انطلقت منها هذه الدعوة وهذه الأسس مثل أي دعوة الآن إذا أرادت أن تقوم فأنهم يأتون بأهداف وأسس للدعوة لكن الخلاف بين هذه الدعوة وبقية الدعوات أن هذه الدعوة أسسها وأهدافها وقواعدها جاءت بالكتاب السنة وأما بقية الدعوات فهي جاءت عن طريق البشر المؤسس كل من أراد أن يؤسس له دعوة فهو يأتي ويضع أسس وأهداف لدعوته هي من وضع البشر من وضع المؤسس وعلى هذا تموت الدعوة بموت المؤسس لأنه متعلقة بشخص وأما دعوت أهل السن الجماعة فليست متعلقة بشخص إنما متعلقة بالكتاب والسنة فلو مات هذا الداعية فإن الدعوة لن تموت الدعوة باقية فكل من جاء وسار على هذه الأسس فإن الدعوة تنتشر يأتي بعض الأزمنة تضعف ويأتي بعض الأزمنة تقوى وتنتشر لكن تموت لا لا تموت هذه الدعوة قل لله الحمد هذه الدعوة قامت على أسس من أسس دعوة أهل الصن والجماعة التي تنطلق منها العلم فدعوة أهل الصنة الجماعة منطلقة بعلم فلا يدعو الشخص إلا وهو على علم إذن الدعوة السلفية لها عناية كبيرة بالعلم، وهم على يقين أن الإنسان لن يتصدى للدعوة ويكون داعية إلا إذا تعلم، خلاف لقيه الدعوات، والذين لا يهتمون بالعلم. ليس لهم اهتمام بالعلم، إنما مجرد ما الإنسان ينطلق، فيدعو ودعوتهم مبنية على الخرافات والمنامات والقصص. وذلك لأنه يفتقد إلى العلم فهذه الدعوة دعوة هزيلة أما دعوة للسنة الجماعة فمن بني على العلم فقبل أن تدعو يقولون لك تعلم تعلم قبل أن تدعو لابد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل بدأ بالعلم فلا يمكن للإنسان أن يدعو هو جاهل ففاقدوا الشيء لا يعطيه يفقد العلم كيف يعطي العلم يبدأ أن تتعلم ومن هنا دائما السلف يذكرون فضل العلم وفضل التعلم وألفوا فيه كتب مستقلة فضل العلم والتعلم والحث على طلب العلم ورفع المعنويات في سبيل طلب العلم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على فضل طلب العلم وعلى الصبر في طلب العلم طلب العلم حتى الأنبياء طلبوا العلم تعلمون قصة موسى عليه السلام في صحيح البخاري أنه لما خطب في بني إسرائيل سألوه وقالوا يا نبي الله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا فعاتبه الله قال بلى عبدي الخضر لما علم موسى عليه السلام بأن الخضر عنده علم ليس عند موسى ماذا قال؟ قال يا رب دلني عليه أينه؟ ثم خرج موسى ورحل في طلب العلم نبي من أولو العزم كلمه الله بدون ترجمان ولا واسطة له هذه المنزلة العالية ويطلب تعيين مكان الخضر ليذهب يطلب العلم عنده انظر إلى هذه همّة عالية في سبيل تحصيل العلم وكان بعيدا عنه فسأل كيف السبيل له فخرج في سبيل التعلم فلما جاء القصة المعروفة التي قرأ قصها الله عز وجل علينا في القرآن، لما جاء موسى عند الخضر، انظر إلى الأدب في المخاطبة من نبي من أنبياء الله عز وجل مع من يتعلم منه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ شوف بأسلوب عرض عليه أسلوب الأدب. قال إنك لم تستطيع معي صبرة. قال إن شاء الله ستجدني إيش صابرة. شوف الأدب في الحوار أول ما جاء استأذن استأذن يطلب العلم عنده وقال طلب العلم يحتاج إلى صبر يحتاج إلى مشقة وعناء يعني أنتم الآن جيتم تطلبون العلم أتفك لا تعتقد أن العلم سهل ربما في مشقة تترك أهلك بعيد في قرية من القرى موسى ترك ركب البحر في سبيل طلب العلم أحيانا تأتيك النفس تؤنبك وأحيانا تفكر بترك طلب العلم أحيانا أشياء كثيرة تطرع عليك لكن يحتاج منك إلى صبر تصبر تريد العلم لازم تصبر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر أدب أيضا حتى انظر ماذا قال لا أعصي لك أمر طالب العلم إذا جاء يطلب العلم بغنكم متأدب ينبغي أن يكون على خلق وأدب لا يعصي ولا يناقش مناقشات العناد والجدال سقيم بل ينبغي أن يتأدب يصبر ولا أعصي لك أمر بعد الطلبه لا يريد أحدا يكلمه ولا يريد أحدا يأمره يريد أن يتخذ قرارات من نفسه كأنه يمتن يمتن عليك أنه هو الذي جاء يطلب العلم لا اصبر، خاصة للمكان الذي أنت تتعلم فيه لا تتقيد وتحترمه قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى هذا أدب من موسى عليه السلام يبين لنا إذن طلب العلم يحتاج منا إلى جهد حتى لو طلب منك الرحلة ترحل لا تستعجل في الدعوة حتى تتعلم نابد أن تتعلم، ثم إذا تعلمت جاءت المرحلة الثانية، الأساس الثاني وهو العمل، أن تعمل بما تعلمت، وهذا أيضا ميزة له للسنة على غيرهم. فإنهم يعملون بما بما تعلموا قال الله عز وجل في ذم ومعاتبة الذين يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا ما لا تعملون لا بد للإنسان إذا تعلم شيء أن يسارع ويعمل به الصحابة كانوا من أسبق الناس إذا سمعوا حديث يعملون به ابن عمر لما سمع الحديث الذي يقول ما حق نرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وعنده شيء إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه يقول والله ما بد بعد أن سمعت هذا الحديث إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسه عمل يسأل عن إذا من صلى على جنازة فله قيراط ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان لما سمع هذا الحديث قال الله كم من قراريت فرطنا فيها عمل يعني يسمعون الحديث على طول يطبقون يعملون وهذا بركة الحديث كم من أحاديث نسمعه وكم من حديث حفظنا فلابد أن نعمل إذا سمعنا حديث أو آية تدل على أفضل عمل وعلم نبادر ونعمل ينبغي لنا أن نبادر ونعمل أما أن نسمع وندعو الناس ثم لا نعمل هذا مثل المصباح المصباح الذي يضيء لمن حوله ويحرق نفسه يضيء من حوله والناس يستفيدون من نوره لكن هو في نفسه يحترق لابد ان اذا تعلمت ان تعمل لان العلم هذا حج لك او عليك والله عز وجل يقول كالحمار يحمل أسفارة يحمل الكتب يحمل الحمار لكنه ما يفهم ماذا فيها فلا ينبغي لطالب العلم أن يحمل العلم ولا يعمل به بل لابد أن يكون العلم حليا لك زينة تعمل به ايضا اذا تعلمت طبق في نفسك واعمل ثم اذا عملت انتقل الان الى مرحلة جديدة وهي مرحلات الدعوة تنتقل الآن إلى مرحلة الدعوة أنت مؤهل قد تأهلت صرت أهلًا وحتى النفس تزكت ومتزكيت نفسك صرت عملت بعلمك عندك علم ومطبق لعلمك لأن العلم زكي صاحبة صرت مؤهلا للدعوة الدعوة هذه التي أنت تريد أن تدعو لها هذه وظيفة الأنبياء وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسول فهي وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء ويكفيك شرف أن تكون على نهج الأنبياء تدعو إلى الله الدعوة هذه قبل أن تدعو فقد تسلحت بالعلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآن مؤهل عندك العلم الذي تستطيع أن تدعو به الدعوة هذه هي التي نتقرب إلى الله عز وجل بالعمل فيها ونتشرف بأننا ننسب دعاء لله عز وجل ما أجملها من وظيفة هذه الوظيفة الشرف لا تعادلها وظيفة وهذه الوظيفة ليس لها وقت مثل بقية الوظائف زمن وبعدين يحال إلى التقاعد وينتهي لا الدعوة ليس فيها اعتزال وليس فيها تقاعد الدعوة مستمرة حتى وأنت في آخر حياتك نعم حتى ولو أنت على فراش الموت عمر رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت لما رأى شاب أسبل ثوبه ماذا قال ردوه أتوني به. فلما جاءه نصحه يعني يرفع إزارة دعوة حتى وهو في فراش الموت وألم الطعن وألم وألم الذي يجده وهو يدعو إلى الله في آخر رحلات نعم يدعو وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت في آخر حياته وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه الصلاة الصلاة وما ملكت ايمان يدعو حتى في اخر لحظة نعم ما عندنا شيء اسمه تقاعد الان عمل التدريس مدارس او الوظائف يعمل فترة من الزمن وبعدين يحال الى التقاعد هذه أعمال الدنيا أما عمل أهل الدعوة السلفية لا يعرف التقاعد يعمل ويدعو حتى آخر لحظة وهو يدعو إلى الله إذن الدعوة أمرها أمر ليس بالهيئ وتطلب منك المشقة والتعب هل تريد أن تدعو وأنت في راحة؟ لا تدعو وإذا تطلب الأمر منك الخروج في الدعوة تخرج تنشر الدعوة في أوساط الناس تبين للناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ذهب إلى الطائف في سبيل نشر الدعوة، الصحابة كانوا يخرجون وتعلمون قصة القراء الذين خرجوا وقتلوا في سبيل الله، خرجوا ليش؟ في الدعوة إذن الدعوة تتطلب منك حتى ولو طررت للخروج نعم تخرج إذن العلم العمل الدعوة هذه أسس الدعوة إذا تصدرت للدعوة لابد أن يحصل لك أذى لا تعتقد أن الناس يقبلوا منك مباشرة لا يحصل أذى لأنك تأتي لأناس تخالف الشهوات عندهم شهوات أو ناس عندهم شبهات فلا بد أن تؤذى بعض الناس يريد إذا تصدى للدعوة أن يكون مقبول في أي مكان لا مو شرط تؤذى في بدنك وربما تؤذى في شماعتك يتكلم فيك يقال عنك لا تغضب هذه هذه ابتلاءات قد تؤذى في بدنك تضرب يتعرض لك او في ابنائك او في مالك هذه لابد ان تصبر اصبر تطرد أصبر لا يصيبك الجزع والخمول والفتور لا اصبر هذه الأمور لا تزيدك إلا تمسكا بدعوتك أوذي منه خير منك وصبر وكانت العاقبة للمتقين لا بد أن تصبر قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبر صبروا في الدعوة كثير من الناس أيها الإخوة ينهار عند المواقف الابتدائية بعض المواقف ينهار فيها هذه المواقف يا أخي يجعلها تجعلك أشد تمسك بدعوتك لابد أن تصبر يعني تريد أن تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تؤذى لا لابد أن تصبر النبي صلى الله عليه وسلم موذي إذا شديد وصبر طردوه ضربوه شجوا جبينا كسروا رباعيته صبر أنت إيش إيش سرت الدعوة ضربت كسرت رباعيتك من هو خير مني ومنكم من الأمة كلها وضرب وطرد وصبر صلى الله عليه وسلم تحمل الصبر الصبر في الدعوة والصبر على المدعو لازم تصبر على الناس تحمل تتحمل ما يحصل لك ايضا اذا اردت ان تدعو لابد ان تتعامل مع المدعو بما يناسب حاله الناس ليسوا على حد سواء فيهم العاقل وفيهم غير العاقل فيهم الطاء الذي فيه الطيش، فلا بد أن تتعامل مع الناس كل على حسبه، ليس على حد سواء تفرق هناك أناس يكفيهم الإشارة وهناك أناس يحتاج منك صبر تحمل عليهم بعض الناس أيها الأخوة يريد أن يغير المجتمع والبيئة التي يعيش فيها في يوم وليلة في يوم وليلة مثلا يعني ذهب إلى قريته يريد أهل القرية يتغيرون في لحظة في يوم وليلة لا قد تجلس سنوات وأنت تصبر لا تستعجب الأمر ليس بالأمر الذي أنت تتصوره تأتي إلى مكان هذا حلال هذا حرام يقولك نعم طيب سمعنا بعض الاخوة وبعض الناس يريد ان يغير المجتمع في فترة قصيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة كم كم يدعو بعد ما اوحي إليه بعد ما نزل عليه الوحي كم يدعو ها ثلاثة عشر صلاة يدعو لكلمة التوحيد سبحان الله يعني نقولنا عشر ولا نقولنا ثلاثة عشر هذا سهل لكلمة التوحيد صبر عليها نوح عليه السلام صبر في قومه تسعمائة وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عام، وبعضنا يريد أن يغير المجتمع، يغير البيئة التي يعيش فيها في شهر، في أسبوع، وإذا ما تغير غضب عليهم ومشى هؤلاء خلاص ما ينفع معهم يا أخي اصبر، اصبر لابد لك من صبر أيضا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الداعية في دعوته الرفق بالناس ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك كيف كانت دعوته صلى الله عليه وسلم رفق واللين كانت الابتسامة لا تفارق فمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول بعض الصحابة يقول ما قابلت النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو مبتسم يقول حتى اعتقدت أن هذا خاص بي أنا فإذا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا قابل من يدعوهم عبس في وجوههم لا ابتسم لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ حسنة الصبر عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه إذا صافح أحد كان آخر من ينزع ولو وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى الصباح ما ينزع الرسول صلى الله عليه وسلم يده. أبدا حتى أن تنزع لا إله إلا الله شوف الخلق شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم تقف معه الساعات الطيوال ويده ما معك ما يترك حتى أنت تترك. شوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. صبر في دعوته، خلق التعامل. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في دعوته. يأتيها الرجل جاهل ما يعرف شيء من الدين، يتحمله، يصبر عليه. تعرفون قصة معاوية بن الحكم؟ تعرفون لا لا لا. معاوية ولا لا. مع ابن الحكم يقول في الصلاة أحد الصحابة عطس في الصلاة أو هو هو عطس في الصلاة يقول فقلت الحمد لله يصلي في الصلاة وعطس ثم قال الحمد لله. تكلم الصحابة أرادوا أن يبينوا له ضربوا أيديهم على أفخاذين واثق لأمه زادها زاد تكلم مرة ثانية لما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما رأيت معلما أحسن منه ما نهرني ولا شتمني إنما قال لي إنما إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ثم بيّن له شوف الدعوة كيف جاء رجل شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مصند الإبام أحمد يا رسول الله إذا اللي في الزنا والله كلام كبير هذا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام إذا اللي في الزنا ماذا كان رد فعله رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أجلس تعال أترضى لأمك. قال لا قالوا هكذا الناس لا يرضون لأمهاته أترضاه لابنتك أترضاه لأختك أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك وكله يقول لا وهكذا الناس لا يرضون شوفوا الأسلوب ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه هل استخدمت هذا الأدم مع الذي تدعو له الله يغفر لنا لك عفى الله عنك اسأل الله ان يهديك ويصلحك شوف الأسلوب هكذا كانت دعوة صلى الله عليه وسلم جاء رجل والرسوس حسنا في المسجد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مع رداءه مع رقبته ثم جرى النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك يعني ما أبغى منك أنت أبغى من مال الله شوف الأسلوب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم قال أعطه لو جاءك شخص الآن عند الباب حق المسجد ومسكك من هنا قال هات فلوس ما يكون رد فعلك ها ما يكون رد فعلكم يا جمعه يجي واحد عند الباب هنا وانت خارج يمسكك من هنا ايجي تسوي أجيبه وإيش ردة الفعل النبي صلى الله عليه وسلم ردة الفعل عنده تبسم تبسم لما كتب المؤرخون حتى من الغرب في الغرب كتبوا العظماء ذكروا أعظم رجل عرفه التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم هم كفار أعظم رجل عرفه التاريخ هو نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل أيضا إذا أردت أن تدعو لابد أن تستخدم الأولويات في الدعوة الأولويات في الدعوة انظر البيئة التي أنت تعيش فيها ما هي الأمور المهمة التي تريد علاجها لا تذهب الى صغار الامور هل بعض الذنوب حتى وان كانت كبيرة انظر يمكن في اكبر منها عالجها لا تذهب الى الامور الصغار وتترك الكبار عائشة في صحيح البخاري تقول اول ما نزل المفصل صورة, صورة مفصل وفيها ذكر الجنة والنار شوف قالت فلو نزل لا تشرب الخمر لما تركه ولو نزل لا تقرب الزنا لما تركوا الزنا أول ما نزل جنة نار ترغيب ترهيب هكذا إذا جيت في وسط مجتمع انغمروا في الشهوات والشبهات أول ما تأتي لهم حلال حرام حلال حرام لا أول ما تبدأ ترغيب وترهيب. عائشة تقول أول ما نزل صور القرآن الجنة والنار. ترغيب وترهيب حتى تهيأ القلوب للاستقبال. ثم بعدين نزل الحلال والحرام. انظر إلى التدرج الناس لازم تخوفهم بالله ولازم تراغبهم النبي صلى الله عليه وسلم لما باعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له أول ما بدأ بالتوحيد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إلى الله نحمده الله يعني أنت تأتي الآن في قرية، في مجتمع، في مدينة، فيها معاصي، فيها ذنوب، فيها هل تذهب تقول تحارب المعاصي هذه والذنوب؟ ال ولا تذهب تحارب الشركيات؟ في أغاني، في شرب خمر، في الزنا، في في وفي شرك. ما هو الأولى ما يصلون ما يصومون ماذا تعمل أول أول ما تبدأ تحارب الأمور المهمة الشرك ونشر التوحيد أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله ورحمة الله بعدين إذا هم أطاعوا لك انتقل إليه الدرجة اللي بعدها فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات الى اخر الحديث ماذا نفهم من هذا الحديث ايها الاخوة تدرج في الدعوة بعض الناس عندهم قبور عندهم اعتقادات شركية ويذهب ويترك هذه الامور المهمة ويشتغل بايش أمور أخرى مثل الآل الذين يخوضون في الفتن يترك المدنهمات يترك الأمور ويشتغل ففلان وفلان, وفلان وفلان وفلان في أمور مهمة في الدعوة لابد أن تنتبه لهذه الأمور البدء بالأهم فالأهم أيضاً من الأمور التي جعلها العلماء من أساسيات الدعوة أنت إذا أردت أن تدعو لابد أن تتخذ الوسائل الشرعية في الدعوة وسائل شرعية مشروعة لا تأتي وتبرر وتقول مبررات أن أن دعوتك لابد تستخدم فيها وسائل غير مشروعه وتقول الغاية تبرر الوسيلة فهمي في بعض الناس يطبق هذا القاعدة ماذا يقول الغاية تبرر الوسيلة يعني انا اريد الدعوة وهمي وغاية ايش الدعوة اذا الوسائل التي توصلني لهذه الدعوة ما في مشكلة فاهمين هذا لا نحن نقول لا لا نقول بهذه القاعدة الباطلة نقول الوسائل لازم تكون مشروعة لا نقول الغاية تبرر الوسيلة لا يعني كان الكذب اكذب ما في مشكلة الوسائل المحرمة تستمع غنا. اجلس استمع غنا. مع الجماعة ما في مشكلة ليش انا اريد ادعوهم يشربون الخمر اجلس ما في مشكلة ليش يقول لك الغاية تبرر وسيلة ايقي بوسيلة محرمة ما في مشكلة حتى ولو جئت بوسيلة محرمة مثل التمثليات اشتخدمون التمثيليات في ايش على انها من وسائل الدعوة يقول لك ما في مشكلة الغاية تبرر وسيلة هذه وسيلة للدعوة اذا لا اشكالية فيها الاناشيد الغاية تبرر الوسيلة حتى الاناشيد يقول ما فيها اشكالية تكون هذه وسيلة للدعوة. نحن نقول لا الدعوة لها وسائل مشروعه. لا نأتي بالتمثيلية وفيها كذب وفيها محذ محذور شرعي وكذب يقول لك لا ما في مشكلة اكذب ليش قال الغاية بر الوسيلة نقول لا وسائل الدعوة عندنا الحمد لله المشروعة كثيرة. الخطب من وسائل الدعوة لما وسائل الدعوة نشر الدعوة نعم الكتابات من وسائل نشر الدعوة الدروس من وسائل نشر الدعوة الأشرطة توزيعها من وسائل نشر الدعوة عندنا وسائل مشروعة فلماذا نتركها ونذهب إلى أخرى؟ ففي فرق بين دعوة أهل السنة وغيرهم من الدعوات لابد أن تتخذ الوسيلة المشروعة في دعوتك إذا هذه قواعد وضعها العلماء ومنطلقات لدعوة أهل السنة الجماعة ما هي يا إخوان ها. الذي ذكرنا الآن أجيبه من يذكر ما تذكر؟ ما العلم العمل الدعوة إليه الصبر، البدء بالأهم، اتخاذ الوسائل، المشروع في الدعوة. هذه دعوتنا، وهذه أسس دعوتنا وأهدافها. الأول. ايش اجيبه اجيبه جماعة الاول ايش انتم تستحون اجيبه الاول ها العلم الثاني العمل الثالث الدعوة اليه الرابع الصبر على الأذى فيه. الخامس ها. البدء بالأهم. السادس تخ... اتخاذ الوسائل. المشروع. هذه دعوته للسنة والجماعة. أي دعوة تسمع وتقول أنا من أهل السنة والجماعة طبق عليه هذه الأمور إن كانت تتبنى هذه الأمور فهي دعوة أهل السنة والجماعة وإن كانت لا تتبنى هذه الأمور فهي ليست من أهل السنة والجماعة وكل يدعي الأصل بالأمس والأصل بالليلة والليلة لا تقرر لهم بذاته كل من يقول أنا من أهل السنة والجماعة أنا من أهل السنة الجماعة نقول تعال أعرض ما عندك على أسس أهل السنة الجماعة فإن كانت توافقها صارفة النظر عن أن تكون إندونيسية سعودية يمنية مصرية أي نوع أي جنس لأن الدعوة لا تختص بأحد ولا بجنس فأي أي مكان أو أي جماعة من أي جنس من أفريقيا من أي مكان قالوا نحن أهل السنة الجماعة قل أهداف هذه الدعوة واعدة فإن كانوا على هذه الأسس فهم نعم هم أهل السنة الجماعة دعوة ليس لها بلد وليست خاصة بأناس وليست ملك لأحد يدخل من يشاء ويخرج من يشاء هذه المصيبة الآن نحن في زمن الدعوة كأنها ملك لبعض الأشخاص يدخل من يريد ويطرد من يريد بحوة. هذا منا وهذا ليس بمننا هذا معنا وهذا ضدنا لا ولو في أقصى الدنيا هم على نفس الطريقة التي جاءت جاء بها أو جاءت في الكتاب والسنة فهم إخواننا وإذا خالفوا ولو أقرب الناس لك فهو لا ينتمي لك وأما أن تقيدها بأشخاص من وافقني فهو معي ومن سلفي ومن خالفني فهو ضدي خلفي لا دعوة أهل السنة الجماعة لا ترتبط بالتقليد هم على الكتاب والسنة أما تقليد ما أريكم إلا ما أرى لا نحن لا نتبع إلا الكتاب والسنة ولا شك أن هذه لا تكون إلا على فهم سلف الأمة فإذن هذه دعوة أهل السنة الجماعة التي أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا ويحشرنا تحت لواء صاحبها صلى الله عليه وسلم هذا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وجعل حج لنا لا علينا صلى الله وسلم مبارك على خير خلق الله تعالى أعلم Bazakul ya.